إنسان من نطفة أم شاجن نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا إن أديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على قببه مستيله ويتمه وأسيرا أما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكنين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا زمهرير ودانيه عليهم ظلالها وذلل قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيات من فيض الوطر اكواب كانت قوارير قوار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 خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لقل أم سورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمهم وملك كبيرا عاليهم فيم سندس خضر واستبرق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 شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم